وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين صلى الله وسلم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم جاهل الى والدين الدين اما بعد فقد بقيت حضاره على شهر رجل وهو من اشهر الحرم التي نسال الله تعالى ان ينفعنا بها اشهر مخصوصه رجل ذو القعده ذو والمحرم منها أربعة حوض لها مزيه عامه لافضل من الشهور الاخرى لكن ليس في رجل شيء خاص لا يشعر تعظيمه على نحن ما كان اهل الجاهليه يفعلون يخصونه بصوت او يعتقدون فيه اعتقادات ليس في رجل إلا انه شهر حرام مخصوص بالفضل عموما maar hier is een soort van, ja, een soort van, ja, een soort van, ja, een van, ja, een van, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, en heb het gevoel dat ik en gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb in ik het gevoel heb dat أمته عاما ونحن في حاجة أحوج ما نكون إلى الدعاء ان يمكن الله عز وجل دينه وكتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين فعند المصر أولياء الأمور إلا ما فيه مصالح البلاد والعباد بحاجة أن هذه لهذه أمانات فنكون على قدرها en de de handel in de handel in de de handel in de handel in de handel in de handel de handel in de handel de jood, en we níffen en we níffen en we níffen en we níffen en we níffen en we níffen we níffen en we we حسن الخلق والناس ينظرون الينا من هذا الجانب فأنت حسن اعتقادك لنفسك وعبادتك لنفسك لكن اخلاقك هي التي يحتاج اليها الناس خصوصا في هذه الايام التي صار هناك عن نوع تحرش بين اصحاب المنهج الاسلامي وغيره ضروره الصراع بين الرشروع الثانية غيرها يعني المشروع الغربي إن الناس من مفقر الله عز وجل لأن يحب ما يحب وأن يسعى بمضاطئ الله عز وجل لأن الناس مخذلوه أو ملبسوا عليه الله يعني مخدعوه بعض المعالبة غلونها من الإعلام وغيره يحدث بينه وبين يعني أهل الديانة نوع يعني عداوة نوع وأهل الديابة هم يعني أرحم الناس بالناس وإنما شأنه أن يصبروا على الناس وأن يتلطفوا وأن يترفقوا به وهذا ما يرجى من جميع إخواننا صوفاً نحن داخلون على مراحل مهمة نسأل الله تعالى أن يعقبها نسأل الله تعالى أن يعقبها الخير كله bij mij en mijn karometer, wat ik wilde, inderdaad, in het wisselen van de waarde van de waarde van de de de de de de de اما بعد فهذه قراءه في كتاب عمله الفطر للامام بن قدامه رحمه الله تعالى قال في كتاب الصيام باب احكام المفطرين في رمضان ويباح الفطر في رمضان لأربعة اقسام أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل وعليهما القضاء والابصار ما اجزاهما قال الخالق رحمه الله تعالى ما أحكام المفطرين في رمضان في واحد فطر في رمضان لأربعة أقسام فأحدها المريض الذي يتضرر به أي المرض والمسافر الذي له القصر فالفطر له الأفضل وعليه القضاء اصل هذا ما ذكر الله تعالى في ايات الصيام، من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعليهما القضاء يعني على المسافر اذا افطر والمريض اذا افطر وإن صار اجزاهما لكنه لو صار المسافر في سفره او المريض في مرضه اجزاه in de zin van de zin de zin van de zin van de zin van de zin van de van de van de de إنصاما أجزأهم وإن أفطار فعليهم القضاء لكن هناك حالات ثلاثة تضبط المستحف فيما يتعلق بالمريض لا يخلو أحوال ثلاثة أولها لا يتأثر بالصوت يعني المرض لا يتأثر بالصوت فضو عنده زكام مثلا يسير أو صداع يسير هذا لا يتأثر صوت هو وليس الزكاه إما يعني يؤثر في الصوت فان كان المرض خفيفا يسيراً لا يؤثر فالصوم واجب على بابه الحالة الثانية ان يشق عليه الصوت لكن لا يضر يشق عليه الصوت دون ضرر فالصوم هنا مقبول لانه ينبغي ان ياخذ بالمقصد والا يجلب لنفسه المشق فيكره هنا الصوم ويثنوا أن يغتفر الحاله الثالثه ان يشق عليه الصوت وان يضره ايضا اذا طرب به الصوت في هذه الحاله يصبح صومه حراما لانه ليس عليه ليس له ان يعني نفسه حتى ان ظاهريا ظن حاله هذه لا يزله الصوت لانه مدين من عنه كأيام عيدك ومثل ذلك ايضا بالنسبه للمسافر لا يخلو ايضا من حالات ثلاثة إن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم افضل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر في غير حديث وايضا لانه اربع للذمه وايضا يعني اسهل غالبا على المكلف بعض الناس إذا يعني اخذ الرخصه راغده ليقضي شبق عليه القضاء. فهذا الصوم له أفضل. لهيك عبد الحرص على أدراك الزمن الفاضل. أن يجعل صومه في الزمن الفاضل. أما الحالة الإسلامية في شأن المسافر أن يكون الفطر ارفق به. أن يكون الفطر أرفقة به حيث يكون الصوم مقروها. والأفضل له أن يفضل. وواجه كراهه الصوم هنا أنه يخشى لو أن يعدل عن البخصة إذا كان مثل الصوم إذا كان مثل أفضل أرفق قوي فلماذا يعدل عن البخصة؟ فلهم دغل أن يترك البخصة هو يحتاج إليها لما يحب أن تغذره مما الحالة الثالثة فأن يشق عليهم الصوم مع السفر مشقة شديدة يصبح الصوم هنا وحرما وفي هذا النصوص وقد سوئ النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هؤلاء في هذه الحال فقال هناك روصاهم الذين يعني يصرون على الصوت وهم يتضرون ويعني قد رأى رجل أيضا صائما في سفر وقد عليه واجتمع حوله الناس فقال ليس من الدر الصيام في السفر إذا ليس هناك حالة واحدة وإن كانت روصة واحدة فيما يعني في الجملة لكن يعني متى يفطر متى ااا متى يفطر المريض او المسافر هذا يرجع الى هذا التفصيل الذي يفرق. والتفريق هنا بين حاله المرض والسفر وبين حال المكلف نفسه ويعني تاثره بذلك ما. الحائض والمفساد تفطران وتقضيان وان صادفه لم تفطرهما ثانيا الحائض والمفساد وهذا عذر خاص بالنساء تفطر الحائض والمفساد وهذا الفطر وجوبا ليس فيه تفاصيل وإنما جاء الحيض ولو قبل المغرب بلحظات او بلحظه واحده لازمها أن تفضل حتى لو لم تدرك الفطر فإنها في حقه المفترى وكذلك النفاس ويلزمهم القضاء وان صارتها لم لو أن مرأة يعني جاهلة ولا يفعل هذا الا الجاهل قالت ما بقي أن أهبع على المغرب أنا أكلم صوم أو ما بقي من الشيء قريب حتى لو أتى المقصود ما يحلم عليها هذا ولا يجزئها ويلزمها وهذا الحكم بالاجماع وأصل هذا أن عائشة سئلت ما ما محارب تقضي الصوم ولا تقضي الصلوب. قالت كنا نؤمر بذلك وكان يصيب لذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلب وهذا الجواب الفقيهة رضي الله عنه فإنها كان يمكنها أن تقول لأن الصلب لا انما هو مره في السنه فلا يشق واما الصوت فيتكرر كان هذا الجواب صحيحا بمعاهد الحكمه لكنها ارادت ان تكون يعني فوق هذه الحكمه وهذا اعلى ما يكون من الحكمه ارادت ان تؤصل اصلا وهو ان المكلف ينبغي ان يسارع الى يعني التكليف دون ان يبحث عن الحكمه ولهذا قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوت ولا هؤمن بقضاء السلام. مثل عيشة في فقها وعقلها تعرف الحكم التي يعني تستطبق من هذا إن الصلم يشق. إن يعني تكرارها بالصلم لا يشق. لكن هي أرد أن تربط المكلف باصل المعنى. وهو المسارع إلى الانتزام العوامل والنواحي. بالنسبه للغرفه السابقه لو ان يعني اسقطت حملها وأجرت على عمليه كحت ونحن ذلك انه معروف في زماننا ونزل الدم لكن كان هذا اقل من مرحله التخريق. يعني اقل من ثمانين يوما بعد شهر او شهرين اسقطت ونزل الدم فهذا تحب دم النفاس الذي يمنع الصلاه وما تفطر معه من الصوت أو بالصريح الآن في هذا الوقت قبل التخليق لا يعد المفاسم وإنما تبقى على صلاتها وعلى صومها مدام من يتبين خلقها فتتلو صومها لبقية الطائرات الثالث الحامل والمضع اذا خافت على وإليهما أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم المسكينة وإن متى أجزأهما ثالثا هذه الحالات ما يتعلق بالحامل والمخدع فالحامل قد يشك عليها ووصاله الصوت والموضع كذلك وقد يكون ذلك لحاجتها لضعفها في نفسها وقد تكون قويه في نفسها التي على جنينها ان كان يتكون في مراحل الحمل الشهور الأولى أو على يعني رضيعها يحتاج إلى اللبن وهذا شكل من غذائها غذاء الندى، ففي الحالتين يشرع لها أن تفطر سواء لخوفها على نفسها أو لخوفها على ولدها، والعلماء مذاهب في هذا اختار حنابلة ما ذكر من خلف إفطارتها يعني عليها القضاء فقط وكانت. لأجل نفسها وأطعامتها عن كل يوم مسكية يعني وكان لأجله الولد أو الجن وإنصار متى أجزاء هم أما الحرابينة والشافعية فقد قالوا بالقضاء في حق ال. الحامل والموضع واحتبروا هذا قياس على المرض واحتبروا هذا أنه أمر وقالوا بالإطعان أيضا لأثنى ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بالإطعان أمر جارية عند أبي حنيفة وجمعات من أهل العلم إن يجب عليهم القضاء فقط قياسا على المريض المسافر. وعند ذلك الحامل تقضي كالمريض وأما المرضع فإنها تقضي وتكفر هذه مذاهب الألمة الاربعه في هذه القضاء لكن صح علي بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وبعض التابعين أن الحكم هنا ليس فيه قضاء وإنما فيه اطعام فقط فالأثار عن ابن عمر أنه قال لبرأته الحبلة يعني الحامل أفطري وأطعيمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي والأثار كذلك عن ابن عباس أنه قال بأمني ولد له حامل موضع قال لها أنت بمنزلة هذه النار مطير عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك فعذا يبعد عند الطرف قد ذكرهم الألمانيون في الهواء وحسنهما فشكا شك أن أقول الصحابة أولا يعني أمر مرضى ومحامل بأن تفطر إذا أرادت أو إذا يعني احتاجت إلى هذا أو عليها لنفسها أو لجنينها أو لرضيعها وأن تكتفي بالاطعام دون قضاء هذا مذهبوا ابن عمر وابن عباس سعيد بن جبيد والقاسم من بن فقراء السبعة مذهبوا إسحاب رحمه الله اختار الشيخ الالباني وجمعاني من أهل العلم قال وإن صامت أجزاءه يعني إن صامت الحامح أجزاء الصوت وإن صامت المرضع أجزاء الصوت كذلك وكيف تطعمك تطعمك إما ان تصنع طعام في اخر الشهر للمساكين كما كان يفعل الانس رضي الله عنه وإما ان تفرق الطعام على المساكين سواء كان أو او غير مطروخا وسياتي ذلك تفصيلا مره اخرى <تصفيق> الرابع من العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يفجى ضوءه فإنه يطعم عن كل يوم المسئين وعلى سائر من افطر القضاء لا غيب رابع الأصلات العاجز عن الصوت العاجز عن الصوت لا يخلو أن يكون إما لزمان يعني المرض لا يفجأ ضوءه مرض يعني مستدير أو لكبر المرأة العجوز والشيخ الكبير الهم هؤلاء صنف المستقل لا يحكم بالمريض مرضاً يرجى بره فنقول يعني يفطر ثم يقضي لأن هذا ليتصور أن يقضي لأنه لا يزداد مع الايام إلا يعني تراجع هذا صنف المستقل فإنه يدعى عنه لكل يوم يمسكي يعني يفطر و. يطعم واصل هذا قوله تعالى وعلى الذين يطلقونهم فدياهم مع المسكين كان هذا في اول الامر كان في اول الامر في تشريع الصبر من شاء صبر ومن شاء فذا ثم ان الله تعالى نسخ ذلك بحق القادرين قال فمن شهد منكم الشرع فليصم وبقي هذا في حق الكبير ويعني الحول والموضع ما في أثر ابن عباس الوثكوب ذا الوجه الشارع؟ هذه المعبد كانت رخصة للشيخ وللراهق الكبير، وهم يتقاد الصيام عند إفطاره ويطعمه، ما كان كل يوم مسكينا والحبة والبطع إذا خافت على أولاده أفترا وتعبت، فمثل هذه الأحوال إن شاء فدى كل يوم بيوم يعني يفتح وعند الغروب يطعم. لكن عن كل يوم وإن شاء أخر أطعام إلى اخر الشهر ففي آخر يوم الجمعة يعني ثلاثين مسكينة وأطعامها لكن ليس يوم يتقدم يعني ليس لو أن يطعب عشرة مساكين مثلا في الأول في يوم الأول عن عشرة أيام تاضمة لأن تقديم الفدية لتقديم الصد هو لم يصب حتى يعني يوماً فإما أن يكون يوماً يوم وإما أن يؤخر إلى آخر الشهر، دفعا أنا صرنا ما رحنا. نعم. وعلي سائر الأفطر القضاء لغير إلا من أفطر بجماع الفرج فإنه يقضي ويعد ورقة. فإن لم يجد فصيام شرعي متتابعين فإن لم يستطع في أربع وستين مسجدا فإن لم يجد سقطت عنه. فإن جامع ولم يكف حتى جمع ثانية فكفاض واحدة. وان كفر ثم جامع فكفاره ثانيه وكل من لزمه الامساك في رمضان تجمع فعليه كفاره لما ذكر هذه الاقسام القضاء قال وعلى سائر من افطر القضاء لا ضير يعني من افطر لمرض او للسفر او كان حبلا مرضعا او كان شيخا هما امراه عجوزا أو كانت حارضة المفساد كل هذه الأحوال فيها القضاء فقط لكن من كان عاصيا على خطرة وجب عليه مع القضاء التوبة كان هذه الأحوال أحوال المعذورين عليه القضاء فقط بعض الناس يتعامل من خطر وهذه يعني كبيرة بعض الناس يتعامل من خطر أشتد رسالة ورسلنة ونحن نحن ندل المصيان ورمضان من أركان الدين من وقع منه ذلك وعصى وفطره كان عليه قضاء كغيره لكن يختلف عن غيره في امرين الامر الاول انه يجب عليه التوبه الامر الثاني يجب عليه المبادره ويكون القضاء في حقه على الفور وليس على التراخي الا من افقر اجماع في الفرج فإنه يقضي ويعطي الرقبه ياب شراي المتعارف إن لم يجد أستعلاف يستطيع في أطعم السحتين يعني من كان ضام من كان فطره في رمضان بنزاع فإنه يوافق غيره إذا في خطية القضاء يختلف عنه في الكفارة يلزم مع ذلك التوبة عن هذه معصية ويلزم أيضا الكفارة. المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وآله مزل اصل هذا الرجل كان مقر الشرح جاء الى النبي صلى الله عليه وقال هلك؟ قال ماذا؟ قال على براحتي وأنا صار يعني جاء في, في الصيام قال المسلم هل تجيب قال لا فدل هذا على أن هذا أول ما يفعله قال فهل تستطيع أن تصوم ستين شهرا متتابعا قال لا في بعض الغوالات وهل وقع به ثلاثين الوسط يعني هو صوب يوم عام في ثلاثون ستين يوم هذا يشبق عليه؟ نعم قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدونهم على يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ترفقه بأصحاب ما إلمه ولا يعني عاتبه لا قال له أنت فقير وما إذاك شيء لا رقبه ولا صوب ولا يعني إطعام وتفعل هذا نبياً أيضاً ما فعل هذا وإنما تم وصفه رؤوف الرحيم ثم لم ينبث النبي صل الله عليه وسلم جاء بعرق فيه تر العرق يعني المكتل المكتل يعني الزمبيل والزمبيل يعني قفر نوصل لقفر يعني نستريح جاء المكتل يعني القفر فيها يعني في عام ستين مسكين وقال أقول هذا فتصدق به يعني كفار فرجلاً وراء الطارق على أفقر منا رسول الله والذي معسساً الحق ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منا واللابتان هم الحروتين المدينة فيها الحاره الشرقية والحاره الغربيه يعني ارض ذات حجار رسوله يعني يقولوا كل المدينة كلها هم فيها أفقر منا ليس ضحك حتى بدكنا الرجل صلو قال أطعمه اهلك يعني الرجل عمل للعملة ثم أغلقت ثمره وكان عليه عن هذا الحديث أصل في مساله الكفار في منجمع أهله في المنضات لكن اختلف أهل العلم في مثل هذا الرجل لأنه لم يكفل في الحقيقة وإذا رغل التوم لنفسه يعني يلزمه الكفارة أو لا يلزمه قال المصنف فإن لم يجد سقط طعام فإن لم يجد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 أما الشفيعية قالت لا تسقط الكفرة بل يستقر في ذمته يزال على نقي الدين أي دين عليه لا فلم علي. يأخذ من الحديث من عدم يعني إنكار النبي أو تأكيد النبي عليه أن عليه كفر أن هذا سقط قال فإن لم يجد سقطت عنه. فالجمع من المفترات كما ذكر الله تعالى فالان ما شرمهن وابتبوا ما كتب الله لكم وهذا فيه إشارة إلى هذا والحديث الذي في الصحيحين ومن الإجمع. لكن يشترط لهذه الأحكام شروط يعني ذكر رحم العلم منها أن يكون ممن ينزل الصوت وإلا فلو جامع في رمضان هو المنزمه الصوت فالصحيح أنه ليس عليه شكل لأنه كان لا ينزمه الصوت كالصغير أو المشروب او الراجع من سفر وكان مفطرا يعني سفره ثم رجع الى بلدته في نهار رمضان على الصحيح خلافا لمذهب حمامنا فهذا ايضا يعني لا يتم الصوت الشرط الثاني ان يكون هناك مفطر للصوت كالمريء والمسافر الشرط الثالث ان يكون الجماع يعني في الفرج واذا فلا كفارة يعني فيما سوى الجماع الرابع لا يقوم عز جهل، ونسيان، وقرا، ونحوه. فإن جامع ولم يكفف حتى جامع ثانية، يعني في نفس اليوم فكفاره واحدة. يعني رجل جامع ثم إنه يعني تألم من ذنبه واستغفر صار ضده وتابع أخرج الكفارة ثم عاد فجامع بنفس النهار. فكفارة واحد لماذا؟ تأذى أنه انتهى يوم واحد كما انتهى العدة مره في يوم واحد لكن كان في يومين فالصحيح أنه <تصفيق> تلزمه كفارة ثانية كل يوم كفارة مجامع اليوم في رمضان مجامع غدا waarom koffert hij ook aan de grond? En koffert dan de jama? Dan En dan de jama? Dat wil zeggen, dan je Dat de je dan je أنهم كان في نفس اليوم فلا كفارات عليه في المرة الثانية لأن في المرة أولى أثر الصيام للجماع الأولى فلا تلزمه إلا كفارة راحية وقد حكب لعبد المرء الإجماع على ذلك مقتضى هذا الإجماع لكل أحمد رحم الله وحقا لما يظهر من كلام المفرد وكل من لزمه الامساك في رمضان تجمع فعليه كفار ومن أخر القضاء لعدم حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره حتى أدركه رمضان آخر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير وإن فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينه وإن ترك القضاء حتى مات لعدم فلا شيء عليه. وإن كان الغيور علما مطعم عنه يقول يوم المسكين إلا أن يكون الصوم إلا يكون الصوم ضرة فإنه صامع وكذلك كل نذ وكذلك كل نذ راع كثير قالوا <تكلم> كل من نذه الإنسان في رمضان فجامع فعليه كفر كل من نذه الإنسان في رمضان فجامع فعليه كفا يعني المصوري عندهم إذا قدم المسافر ومفطر في نهار رمضان فوجد الراعة وكانت حائضة فطهرت من حيضها فإنه على متى يجب عليهم الامساك لأنها طهرت ولأنه قدم من سفر فصار مقيما فوجب عليهم الامساك وإلا en van de van ورجع لسفره في اثناء النهار فجامعها فكان الشرك خزن له في ذلك هذا خلافا للمذهب المذهب كل من هو الامساك في رمضان فجامع فعليه الكفر فهذه الصوره تبين صحه مذهب الجمله ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر من اخر القضاء لعزه طبعا رمضان هو عم لماذا؟ طو... كيف تكون السنة السنة فاتت في عز يعني سنة هولة في عز الشرط من العالمية وزيادة الالف والنور ولماذا نكون رمضان من هنا؟ لان رمضان من هذا ليس المقصود به عالم لما نقصد العالم لما نقصد العالم نقول من رمضان. ما نصابه رمضاناً لأننا نقصد رمضان لما هنا بيكون نكون مصدف ومن أخر القضاء لعذر حتى اتركه رمضان أنا نقصد تعيين شهر بعين فصار فيها آلف وليس فيها علمية فلما يكون فيها آلف ومعادة من العالمية ولا نصفية طبعاً هنا فقدت شرطه أن هذا مما يمنع فيه الصف لعدتين طبعا على ساتف من الصرف من عالم الدرم إذن يمنع من الصرف وزيادة ألف فنون مع العالميه أو الوصفيه وهنا فيها ألف فنون وليس فيها ففي هذا الموطن نقول رمضان آخر درجة المثلات القيامة من أخر قضاء الحذر حتى أردته رمضان آخر فليس عليه وان يعني ليس عليه غير من قبل. يعني الأصل ان الإنسان يقضي ما أفترم من رمضان العذر يقضي في أسناء السنة قبل أن يأتي رمضان الذي بعده الرجل بقي مرضه أو استمر عذره إلى ان أدركه رمضان للأخر فسيصوم رمضان الثاني ثم يبقى عليه الأيام من رمضان اللي هو قبل الماضي بعد ما يطلع من رمضان هذا فليس عليه إلا القضاء فقط وإن فرّت أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين لكن الحالة الثانية لأنه فرّت يعني كان يستطيع أن يقضي على مدار السنة فلم يقضي إذا مفرّت حتى جاء رمضان آخر يجزموا أن يقضي هذه الأيام من رمضان قبل الماضي وأن يطعم مع هذا على كل يوم مسكين فالإطعام مع القضاء للمفرّت هذا مذهب لحاجة بلا مبنى. عند الشهريه عده كفارات لعاده السنوات يعني لو تاخر سنه يبقى عليه كفاره طب سنتين يبقى عليه مع الترا كفارتين ثلاثه ثلاثه كفاره قالت الاحناف والمذهب الراجع لا يلزمه كفاره ويسل طبعا لكن ليس عندنا نص نزيلوا بالكفاره اذا الذي اخر وفرط يسلم بتفريطه لكن ليس عليه الا القضاء وهذا dan ga ik... Ik ga naar wat ik maar ik ga het het doen. Ik het doen. Ik ga het na de het فمن أخذ القضاء لعذر حتى أدراكه ومضاره لا ليس عليه غيره يعني القضاء قال تعالى فعده من أي الدخل وإن فردت أطعى مع القضاء لكل يوم المسكينة وتقدم وإن ضرق القضاء حتى مات لعذره فلا شيء عاد واحد لم يخضر إلى أن يأتي معذور به القضاء فلا شيء عليه لما حق الله تعالى وجب الشرع هذا الرجل هذا رجل ماد و... ولم يجب عليه في الحقيقة في القضاء قبل أن يتمكن ولم يترك فليس عليه الحاوز فيسقط إلى غير بدل كما يسقط عنه الحج إلى غير بدل الرجل لم يتمكن من الحج حتى مات هل عليه شيء؟ لماذا استطاع اليه السبيل وهذا لم يستطع السبيل فهذا مثل كان عليها ان يقضي لكنه كان معذورا في الفطره واستمر به العذر الى ان مات فلا شيء عليه قال وان كان لغير عذر قطع عنه لكل يوم مسكين ان كان, المسكين. كان غير عذر والرجل مات هذا نوع تفريط كان يستطيع ان يقضي في الايام التي افطرت فلم يفعل حتى مات في هذه الحاله اطعمنا عنه لكل يوم مسكينا وهذا ايضا للاطعام عنه لكل يوم وان كان نغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منزورا فإنه يصوم عنه وكذلك كل نزل طاع إلا أن يكون الصوم منزورا يعني كان عليه فوق نطعن عنه فوق واجب ولا نقضي مكانه. أما إذا كان صوم منزورا فإننا نقضي مكانه. وأصبح هذا الحديث حديث المرأة التي قالت إن أمي ماتت عليها صوت نزل فاقضيه عنها؟ قال رايت لو كان على أم امك لدي كنت تقضيها وقالت نعم قال فصومي عنه اختلف اهل العلم هنا في يعني مساله الصوم عن الغير لانه لا يخلو ان يكون في نذر او يكون في فرض يعني رمضان ونحوه فالجمهور من الحنفيه والمالكيه والشافعيه قال لا يصح عن ذلك لا يصام للميت قط لا فرضا لا فضلا ولا نزلا مستدل باثاره ابن حفاس عمر لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد لازم احمد رحمه الله الذي ذكر المصنف هنا اختار من اي وغير ان يصام عنه النذر فقط دون الفرض الاصلي كما في الحديث المراه التي قالت ان امي ماتت عليها صوم نذر فأمرها ان تقضي عنها صوم النذر الفرق عندهم ان الحنابله والمحنه نحوهم بين صوم النذر وصوم يعني الفرق ان النذر لم يجد باصل الشرع ما يحتمل فيه الاداب اما يعني واذا شبهه في الدين والدين يعني يجد فيه الاداب اما رمضان ركن والاركان لا تدخلوها النيابه فلا تحقر الحديث على النذر من ماتر الحديث العام من عليه الصيام صام عنه وليه حملوا على صوم النزل لكن أهل الحديث والمتر الثالث استحبوا على الصوم على الميت مطلقا لعموم الحديث من ماتر عليه الصيام صام عنه وليه بل قالوا إذا صام في النذر فلا الآن يصوم عنه في الفرد من باب أولك كيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر الحديث من عليه. ماتوا عليه الصيام صمعاً هو ليه قال الغالب إن الناس يكون عليهم صيام فرد فكيف نرفع الدلالة عن الشيء الغالب نوصول فرد ونحمله على الشيخ نادر اللي هو وصول النازر طبعاً الحنبلة قال نحن نرفعها عن الغالب ونحمله على النادر بدلالة حديث المرأة التي قالت إن أمي ماتت عليها صنو نادر فأمراها أن يعني تصوم عنها إذن هل حاصل أقوال أهلية أما قول الجمهور البلاية يصوم عن الفيك مطلقا هذا قول ضعيف لورود الأدلة فيها الحديث من صومة من ماتوا عليه الصوم صامعا هو وليه وحديث المرأة التي قالت أن يومي ماتت وعليها صوم نذر يلقى النظر فيه يعني هل الصوم يكون في النذر الخاصة كما هو المذهب أو يكون يعني والشموعاً عن الميت عموماً في النزر والصر هو مدهب أصحاب الحديث هذا العلم حال النزر قال وكذلك كل نزر طاعة يعني من نزر صولاً على سبيل الطاعة فإننا نصوله عامل لا باب ما يفسر الصوت ومن اكل أو شرب او استعفى او وصل الى جوفه شيء من اي موضع كان او استقاء تقا، او استمنى او قبل او لمس فاننى او ابدى او كبر النمر حتى انزل او احتجم عاملا ذاكر لصومه فسد وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسر صومه وإذ طر إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشط فوصل إلى حلقه باب أو فكر فأنزل أو خطم في إحليله أو احتلم أو ذرعه قيب لم يرسل و ومن أكل الظمنه لينا فبان نهارا أفطر ومن أكل اكل شاك في غروب الشمس فسنصوت قال زر ما يرسل صوت من أكل او شاك أن استعط صوت يعني دواء موضع في الأنف أو أوصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان يعني تصل الصوت أما تصل الصوم بالأكل والشرب فهذا يعني بالإجماع لكن نستثنى من هذا أن يكون نسيت من أكل أو شرب أو نسيت المصوم المصاب فإنما عمل الله وسقا هذا كلام محبوب على المتعمد ما يدخل المعده عن طريق الفم سواء كان فيه عن ضاغم لهذا الدخان مفطر ايضا فهذا كله يحرم ما دام اكل او مختار او استعطى يعني استعمل الصعود لحديث وباده الاستنشاق الا ان الخطوه صارمه لان الانف مدخل من مداخل الجو قد يضع دواء في أنفه في يعني ينزل في جوفه أو أمصر إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أمصر في جوفه أو أمصر إلى جوفه شيئا من أي موضع كان يعني هناك مسائف هنا يختلف فيها أهل العلم قبل أن يأتي نزقوع عندهم طا الأصل هنا في قاعدة إن كل المشاكل اللي في في الأصل عدد مفطر يعني لا مفطر إلا يعني بدليله وهذا سيأتي بعض المسائل اختلف فيها أهل العلم نتيجة النظر في مسألة الجوف معطونا ذلك في مسألة الجوف حتى عد عد الجناز أحد الجوفين جناز يعني في جوف الدماغ وهذا المشاكل غير صحيح الحقن الشرجيه قال الوسط الى الجوف يعني البط والزهن. زي كان مفطره في المذهب عند الشافعي والعلم كل شيء في الجوف الحقن الشرجيه يدخل من الخلايا يعني الماء ونحوه في الجوف والصحيح انها غير مفطره الحقنه لا تفطر لان لا دليل على مناط الحق وصول شيء الى الجوف وان مناط الحق هو اكل والشرب مع تلفظ به وبناء عمله اختلف العلماء في اشياء مثل مثل الكحل واحيان الكحل تجد طعمه في حوضه لكن الصحيح ان الكحل وان كان مفطر عند احدى ذلك فالصحيح بذل ابي والشافعي انه يعني غير مفطر وقد ورد عبد الله بن وكان للنبي وهو الله اضف الى هذا البراءه الاصليه واضف الى هذا عموم البلوى فان يعني الناس يقتحمون ولم يرد النهي عن هذا في رمضان كونوا يجب طعمه هذا ليس معنى يعني لو حصل من وجد طعمه هذا ليس يجعله يفطران عن الصريح كما ذكر شيخ حساب بخاخ الرب مرضى الرب له بخاخ يعني يضعونه فوضى كان في يعني ضريبا او في غير ومثل بخار الاوكسجين ونحت ذلك الذي يعني يستعمله اصحاب الحاجات صحيح يظن لا يفطر العطور والدهون المراهم المرطبه ومساحيق للنساء ونحو ذلك ايضا لا تفطر الإبر غير مفطر سواء كانت في الوريد او في العضل الا ابل التغذيه اختلف فيها أهل العب والراجع انها مفطره يعني فقط للتغذيه الفيتامينات التي تفطر اما الادويه فانها لا تفطر القسطره والمنظار وهذه الاشياء ايضا لا تفطر ولو كانت من الفم وهذه يعني جمل الفتى والمحققين والمجامل العلميه اما غسيل الكلى ونحو ذلك فقد خطبت اللجنه الدائمه الاطباء في مساله غسيل الكلى حتى تتصور حالتهم فثبت لديها ان عند غسيل الكلى تضاف مواد كيماويه ومغذيه في اثبات ذلك ومن ثم رأت اللجنة أن غسيل الكلى من المفطره إذا قضيت وصول شيء عاجل إلى الجو ليس حلا يعني عدوم وقطرات كثيرة من مختلفة فيه أنه على اصل المباح. قال أو استقى أو استمن أو قبى او لمس أن أو أمزى أو قرأ نظر حتى أمزت كل هذا نفس الصوت عنده. أما الطيب ف يعني فيه تفصيل ذكره من في الحديث ولا قال أو استقى يعني لو تعمد القيد هذا مفطر لكن في حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول من زرع بالقيد فليس عليه فضاء ولا استقاء عنه فليغطي وفرق في الحديث الصحيح بين من تعمد بالقيد فهذا يعني المفطر وبين من قال الله القيد فليس المفطر وهذا واضح خصوصا العاده بالقيد يعني إذا تعمى القيء يعني قبض العضلات وقصها ومحزز هذا لا بد أن يدخل إن في جاء فيه شيء في نهاية القيء فإذا كان هو تعمل هذا فإنه مفضل اما إذا كان غير فاضح فانه معفون عنه أو استخرأ أو استمنى استمنى يعني استدعى المني إما يعني بيده وهذا يعني طلب من جمالي بأي وسيلة فهذا أيضا من المفطرة والدليل والحديث يدعو طعامه وشرابه وشهوته لأجلك فإذا كان الصائد يدعو الطعام والشراب والشهوة فالذي يستمي لم يضع الشهوة صحيح أنه ليس كالجماع الجماع في كفار الكفاره ليست إلا في الجماع لكن إذا استمنا فانه يأثم أيضا لأنه تعمل أفزاد صومي وهو مفطر الاستمناء عند العلمه الاربعه وان خالفت الظاهريه ودليله ضعيف لان قول الله وحرامه وشرامه وشهوده فيه نص فليس على يعني الظاهر كما او ليس أنا يعني ممنوع الدليل كما ذكر الظاهر او استطاع او استذنب او قبل او لمس فامن اذا قبل او لمس فامنه فانه يفطر لانه يعني تسبب في ذلك حتى امنه لكن اذا امذ فانه ايضا يفطر في المذهب والصحيح انه لا يفطر بمجرد المذى عند الحنابلة وعند المالك ايضا يفطر بالمذى اختار شيخ الاسلام مذهب حنيفه والشافعي أن المذي لا يفطر عدم الدليل ولانه ودلوا في الشهوه الذي يوزي لا يصل الى يعني الشهوه التي يريد ويصل الى ذروه يعني الشهوه ولهذا كثير من الحلابله يعني خالفوا المذهب في مساله المذي ان المذي لا يفطر انما الذي يفطر هذا وان او كرر النظر اذا كرر النظر فانزل يا فوقه في ذلك عند مالك ايف لماذا لانه لما قال هذا كان يمكن ان يتحرز من ذلك فلم يفعل فيفطر بهذا لكن عند ابي حنيفه والشفعي لا يفصل بذلك لان ان المني وانزل غير عن غير مباشره ما لو ونحوه لا هذا في الحديث تجاوز لي عن علمات ما حدثت به أنفسها ما لم تتعمل لكن إذا نظر فأنزل إن تكرار يعني في المذهب قاسي إذا قرر النظر فأنزل فسأل صوت لكن إذا نظر وأنزل إن تكرار فصوته صحيح عند الألم تقنبع في المذهب غير المنظم لأن هذا هو النظر البول هم علموا أن النظرة الأولى يعني عفوا منهم أو حاجة ما أحتاجها معامداً أو حاجة ما أحتاجها مسألة الفطر بالحجامة للمفردات الحنابلة المفردات نظر الحنابلة التفطير بالحجامة وأما الجمهور من أئمة الثلاثة فلم يروا الفطرة بالحجامة استدل الحرمين بالحديث اصغر الحاجب و أصفر وأما واما فإن فانه الحديث لنسوه خانقا وجه النسر ان الحديث الآخر في المخالب اكنتم تكرون الحجامه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الا من اجل الضعف بالتالي جموح هذا الحديث اصغر الحاجب و يعني تعرض للفطر كما تقول هلك فلاب يعني تعرض للإذهل او على سبيل التغليظ وحين يعمل الحمالية بحيث تفتر الحاجم والمحجوم يعني أمب المحجوم ف يعني أمب الحاجم يعني الحجاب الزمان كان الحاجم يكون مص الدم قد يفتغل. ف. عند الحرميه الجو... قالوا عند التعبد و بعضهم قال عند الاضعاف يضعف بها طبعا الذي في المحجوب وليس الحاجب ولهذا قالوا يعني الادوات الحديثه في الحجاب ليس فيها تعريض الحاجب بالافطار فلا حرج عن الحاجب ويلقى إشكال في المحجوب وأوسع من هذا قول الجمهور الذين يستطيع بالحديث الذي يصبح محتجم وهو صائب محتجم وهو صائب الجمهور الحكم الجهور بقوله صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلغة. لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة أو في الحجامة للصائب دام أرخص في الحجامة للصائب مع قول افطر الحاجب والمحجوم دل هذا على نسخ الفطر بالحجام وهذا يعني قول جيد ولهذا الجمهور يعني انه الحجامه ليست من المفطرات وهذا الارض وبناء على هذا يكون المساله اوسع لاخذ الدم ونحو ذلك ان الأرض فيه واسع خاصه ما لم يشق على dat hij wil. Hij wil dat hij wil. Hij wil dat hij wil. Hij wil dat hij wil. Hij is dat hij wil. Hij wil dat dat فعل ما بعد من المفطرات على سبيل النسيان فانه لا يفصل صومه الاصل في هذا الحديث المتفق عليه إذا اكل احدكم او شلل ناسيا فليتم صومه ما اطعمه الله هو, هو سقط وهذا ورد في صوم الفرد وايضا في صوم النفي والنص في اعلى المفطرات الاكل والشرب فغيره من ذلك أول وإن فعله ناساً أو مكرهاً ايضا لو حدوا مكره على ذلك فانه لا يفتر. يفتر من أصل حديثي طيب من زرعه بالقرير عند الغلبة ومكره عليه فليس عليه قضى وإن طار إلى حقه جباباً أو غبار أو تمطط أو استنشف فوصل الى حقه ماء أو فكر فأنزل قطر في حميله احتال او زرعه القلب لم يفسد صوت ان حصل شيء من هذا عن غير قصد لا يفسد الصوت ان طار الى حلقه زبا حين يتنفس يأخذ شحيطه قصدًا وكان من فمه ورأى الزرارة ضعيفة هذه الزرارة يعني هواءه اقوى منها فيحملها الى حلقه فقد يعني تدخل في حلقه هذه الفطر لانه لا يقصد أو يفعل هذا مع الغبار أحيانا مدى مدى يتعمل ذلك فإن هذا غير مفطر فذلك لو تمام بقى استنشق شهر ووفر لحبه الماء ولا يقصد ذلك فإنه لا يبطل صوم من أصل جواه من الله واستنشاء أو فكر فأنزل فكر فأنزل الصيحة لم يفصل صومه لأنها دم تجاوز الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته ويعني حتى تناسق بالشيء ولن ينسج هذا الحديث حديث النفس بالعمل لكن لا يعني شدد يعني شهواته أنزل من التفكير والصحيح أنه لم يكن مختار هذا في داخل في ما يعني نوع كراه هذا لا يخطب صوت أو ضطر في إحياء شيء لإحياء المخاز الظو من ذكر الإنسان يعني الدخول وأنه يستعمل قطرة في هذا المكان هذا ليس لو علاقة ايضا بالفطر أو احتلم أيضاً من يفتد الصفور بالاحتلام مع أنه في الاحتلام يجب لكن هو ليس باختيار هذا دائما أو زرع القيب أيضاً ليس باختيار ان زرع القيب والقيم لم يفتر ومن اكل ظنه ليلا يعني رجل قد يتصحف وفي النار ليس الفجر عليه ساعه لانه محتاج ان يقوم مقفل الفجر بساعه فقام على عدد ثم اكتشفت الصلاه وقام وانه يعني لم يستيقظ في موعده هو يسمع الاذان والنظام بعد الاذان يتصحف بينما الناس يصلون الفجر وهو في هذه الحاله اكل يصدهم ليلا فبالت نهارا افطر يعني في المذهب بل وعينة الاربعه وعليه القضاءة والصحيح اختار الشيخ الأستاذ ومنظر عن عمر رضي الله عنه الكثير من السلف أنه لا قضاء عليه لماذا؟ لأن الله تعالى وضع لأماته يعني خطط من السيال وعنده معزوم بجهل هو قبل يتصحر على انه في الليل فبال نهاره وهو معزوم ولهذا لم يأمر أيضا بالقضاء يعني في مثل هذه الأحوال لم يأمر عاديا بالقضاء لما قال أن وضع يعني الخيط عند يعني وسادته لا شكل هذا كأنه فهم الخيط لم يأمر بالقضاء وايضا يعني لم يأمر اسماء لما ذكر اسماء في حديث البخاري أفترنا في يوم غيم على عهد النبي صل صح الله عليه وسلم طلع الشمس أفتر أفترنا في يوم غيم zal my tasha and thus more as that and the full and the other thing is Je the other van is that the other thing is that the other is niet the other thing is het the other thing is that the other thing is that the other thing is فلنطلع الفتر وهو اللي خاطر الذي يجب عليها بيوزك مدام, مدام لم يتيقق بمتروع الفجر لأن في الأصل بقاء الليل فليأ لأن هذا ما قال لم يفسد إلا يسوط فوق وإذاك لشاكل في قرم الشمس إذا عكس. أكل بالنهار وهو شائل الغربة أو الأمتهم لأن الأصل هنا بقاء النهار ولا نجيه الليل. اصل بقاء النهار بهذه مثل مسألة الطهر، يعني يعني من كان هو توضيأه و... ون... اشكل عليها هو يحدث ولا ما يحدث، عندهم عندو لضوء، ومن كان محدثه وأشكال عليها وتوض يعني توضأ ولا ما توضأ، الاصل هو حدث كشف المسألة، من أكل أشياء كان في توضيع الفجر، اصل بقاء ذي ولا حرج عليه. ولكن أشأك في غروب الشمس فاصطوى لطاقع النهار فأكثر النهار فإنه يعني إذا استوت الصمت باب الصيام التطوّر أقبل الصيام سيومدا عليه السلام لأن صوم يوم من وفطر يومه وأفضل الصيام بعد رمضان شهوة الله الذي يدعونه المحبّ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 أما إذا تطوعاته فانه هناك الاحتمال ما يذمهم الطغ والطغ الكفار عليهم عليهم فالمراد لم تطوعه يعني قهرها هناك ذم الطغ ليس علينا ان نقع هل عليها أن تنفر ليش عليها أن تنفر ولا تقول هنا طاع الزوج فان طاعك من رب سبحانه وتعالى متمم ما معنى من أوفت ما تطعيمون أهليكم يعني من أوفت ما تطعيمون أهلي أهليكم يعني من اعدم ما تطعمونه أهليكم يعني الوجبه المعتادة التي ناكلها ابن جيل يزول ولا صوب ويقدر هذا على النص صاحب يعني نحن كيلو بص من الأرز أو الوجبة المعتادة من شاء يقلد من الأرز ويجعل معه بدانا كمان. إذا رجع رجل من السفر نهارا وجمع زوجته وكان صائما فماذا تفعل بصيامها لا تمكنه لأنه كان دائما غير محترم في حقه فغير محترم في حقه فتمنعه من نفسها حتى يتم لها الصوم لكن كانت هي أيضا حائبة وطهوة التوم فالأول هم لا يتسعى حيث لماذا؟ عندنا هو 12 قيواتاً من القمح حصل نوم 13 رس الشكارة فم الزكاة أنا لا اعرف موظف الشكارة لكن إحنا قطرنا. قدرناها بالكئوات قدرناها كان من وكالة قمح 600 14 653 بالاختلاف التقادير فأنت تشوف هذه الشكاية التي عندك فم قدرها مع العلم الأرض تسقى بالآل تسقى بالآل ما كان يسقى بالآل فيه بص بص الشرق. حديث اسمها دليل على صحة من افضل شاك كان في غروب. من افضل يعني شاك كان في غروب الشمس. بطاق غروب من يعني ان اكد شاك كان في غروب الشمس في الاصل لقاء النهار. وليس عليه يعني أن يستعجوا حتى ينقل هذا يفتح أما حديث أسلاح هي أن تكون شاكرة كانوا متيقنين أن الشمس غرقت وعملوا على هذا الأصل فذال لهم خلاف يفرق بيلي فيه وما فيه تركز أكتاك فرق في بيلي فيه يعني أنا شاكت يا الشمس غربت ولا لا هو الأصل اللي غربت ولا ما هو مش حابلنا غربت يبقى الأصل اللي فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين وهو الأصل بقاء النهار فوفعل هذا أصدق. بينما في حديث أسماء قالوا أجدنا في يوم غيب ثم يوم يعني الغيب لما يأتي حين يعني يأتي بشبه الليل ثم يكتشف إن فهذا ما لم يكن شافه كانوا متيقنين في الظاهرة. زي ما صاحبنا يصطفس الساعة خمسة على الساعة تلات و. تم شيء شرح سريع كانوا يطبخوا وياه لهم ويشرب شاي ويقولوا لها وقت فالمكتشف ان الشمس تطلع هذا ما كان عنده شك او متيقن ان احنا بنسمي ليه على اساس عليه حرب هل الظهور مفطور الصريح من الظهور ليه مفطور ان لو كان له جير يعني توسع على هذا فيه من الشيك الصريح ان هو لا يفطور ولكن اذا كان الزوج اذا رجل تيمان زوجته يعني سيدنا قديم السيد يقول اذا كان الزوج يعني اذا كان يعني ينتفع بها في القضاء دين او نحو لا ينفق منها على اولاد هذه المراه نفسها التامينات الاكتريا على الموظفين في خرجنا نحصل لتأمين ثمانية تمانية الموظفين بدنا نقول تعاود متكافؤ في أي جائزة خاصة الإجباري، أما صار هاي فعل أشياء اختيارية، أموال الحصول العون في غنوق ونحوزات في ضار الناس لا ليست الناس بد التكافؤ وإن هذا داخل في أبواب يعني المقامرة ونحو ذلك هل يحصل في ذكر التعاون الفصل الأصلي؟ ات الزهر والمصنع لما معنى المصنع يعني هو عنده بصل 100 جرام من هو عنده فيها الـ فيها الـ فيها من فتحسب قيمه الزهر على طول احسبه بالمصنعيه ولا لا احسبه بالخال مش بالمصنع الحمد لله على شيء في الصيام والحج فأعتقد احنا بحاجة إلى قد نحتاج إلى جس واحد مظافية أو يعني